بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفرطت واذا الكواكب تثرت وان البحار تجرفت وان القبور بعثرت ان نفسا ما قدمت اقامتها يا ايها الانساننا غرك لربك القليم الا الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك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 وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائدين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك يومئذ يدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ الى الله